بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِينَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهِ بَيْهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ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 أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك الشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِإِطْلَاقِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُل يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكْلَبَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ قُل يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكْلَبَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَوْنَ قَدْ بَيَّنَّا ابْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَسَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَنَّ نَجْزًا لَأَمْلَنَّ جهنم من الجنة والناس جميعين، بدو ب بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم، ودو ق عذاب الخلد بما كنتم تعملون، إن ما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 مِنَّن كَمَن من كان فاسقا لا يستوون أما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وام الذين فتقوا فمأواهم النار كلما لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكساب فلا تك وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصل بينهم يوم القيامة فيما كان مختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلتنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون يرزقن فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا لا نضم ولا هم يضرون فأعرض عنهم.